أبناء الأعزاء أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم اليوم السبت 27 فبراير العام 2021 ونبدأ بإذن الله المحاضرة الرابعة من الـ Condensed Course Cardiovascular System وهي تختص بالإلكترو كارديو جرام الـ ECG أو ينطقها EKG الأول بنقول أنه أول شخص فكر في يعمل أول تسجيل الكهرباء حصل من شخص اسمه مور مورهد وده كان سجل في سنة 1872 من مريض كان عنده ارتفاع في الحرارة باستخدام أسلاك وصلها بالمعصم بتاعه لكن الحقيقة الشخص الأهم هو انتوفين وده العمل أول تسجيل في سنة 1872 وتسعين وهو اللي اختار حروف الموجات بتاعة ال ECG اللي هو ال PQRST وكان متأثر في البدء بحرف P بديكارت اللي هو الفرياسوف والعالم الفرنسي. وعلى أي نحازة انتوفن على جائزة نوبل عن الالكترو الكارديو في 1924 1928. طيب نبتدي بالدفينيشن بتاع ال electrocardiogram for by definition electrocardiogram, uh, the electrocardiogram هو ريكوردينج اوف ذا الكتريكال اكتيفيتي اوف ذا هارت والمعنى اللي هو ديپولارزيشن اند ريپولارزيشن वाया سكن طيب يبقى ادام احنا بنسجل كهرباء يبقى جهاز الاي جي ما هو الا سنسيتيف جالفيرومتر وطبعاً نحن نعرف أن أي سنسف جلب الممتر فرق الجهد باستخدام 2 إلكترودز واحد صحيح والثاني صحيح هذا بطريقة القياس في الكلاسيكال ECG نقوم بإيس فرق الجهد من 12 وضع مختلف كل وضع نسميه ليد وطبعاً تسهيل الأمر بدل ما نغير وضع الإلكترودز 12 مرة فإحنا الجهاز بيخرج منه عشر أسلاك بنوصل أربع أسلاك بالأطراف الأربعة وست أسلاك بنحطهم على صدر او على قلب المريض ويلاحظ إن سلك من العشرة اللي هو المتصل بالرجل اليومنا ده مفوش كهرباء بيبقى أرضي فور إيرثينك والجهاز بيسجل ما بين نقطتين فقط من التسع أسلاك اللي هم المعنين لأنه قلنا واحد فيهم أرضي. إما بالطريقة أدوية يعني إننا في عجلة في الجهاز بنغيارها نقول لها عاوزين ليد 1 عاوزين ليد 2 حد ليد 12 أو ساعات الجهاز بيشتغل بصورة أوتوماتيكية الأجهزة الحديثة إنك مجرد ما بتضغط على الجهاز بيديك تسجيل الـ 12 ليدز في أربع صفوف كل صف بيحتوي على تلات تسجيلات طيب حسب طريق التسجيل الـ Action كنا خدنا في الـ NERV بيوجد نوعان من الـ Action potential. فعاوزين نشوف مع بعض القصة ليه احنا خدنا في الـ NERV والمسل كنا بنحط الـ Two على نقطة واحدة واحد outside والثاني inside يبقى بنسجل التغيرات في نقطة واحدة ففي الحالة دي بنسمي ده المونوفيزيك اكشن طبعا ما نقدرش نعمل الكلام ده في القلب اللي ما نقدرش نحط الكتروت بقى القلب فاحنا بنحط التو الكتروتز على الجلد برة والكهرباء بتاعت القلب بتوصلنا عن طريق البادي فليودز وعليه بقى التسجيل في هذه الحالة بيحدث في نقطتين فيسموا ده بقى باي فيزيك اكشن بوتينشن في وهذا البيوفيزيك اكشن بوتينشيل بينقسم بدوره الى نوعين لو ان التو الكتروز اللي بيسجلوا التو الكتروز هما الاثنين عندهم كهرباء اكسبلورينج يبقى اذا فارق الجهد بيتحدد بالتو بولز بتوع السنسي في الجلولومتر لو دي تسعة مثلا ميلي فولت و دي تاتة ميلي فولت والفارق ستة ففي الحالة دي بيسموا التسجيل باي بولار بيت انما لو إن في إلكترود عنده كهرباء نسمي إكسبلورين والإلكترود الثاني ما عندهوش كهرباء يعني زيرو نسميه إنديفرنت يبقى فرق الجهد ما بين التو إلكترودز ما بين التو بولز بيتحدى بواحد بس اللي عنده كهرباء تسعة لأصف يبقى تسعة فيسمو ده يوني بولار ليد وده اللي بنحبه أكتر في إيس جي ففي كلاسيكال إيس جي اللي 12 ليدز تلاتة منهم فقط بيبقوا باي بولار وتسعة بيبقوا يوني بولار طيب نيجي ال الريكوردينج أباراتيس الريكوردينج أباراتيس عندنا هنا يوجد نوعان في عندنا مونيترينج ماشين اهي بنستخدمها يعني مونيترينج مرقاب بنستخدمها في الاي سيو لعنها المركزة وفي ريكوردينج ماشينز دي اللي بنستخدمها لها العادية ونلاحظ ان هنا بيبقى عبارة عن عندنا هيت ستايلس بن يعني ألم في صورة إبرة مسخنة بيتحرك على موفين كاليبريتد ستريبوف بيبر بيتحرك على ورقة بانية بتمشي ايه فكرة ان هو يبقى عبارة عن إبرة مسخنة ان حقيقه الامر ان الورقه اللي هي البيانيه دي بتبقى لونها في الاصل اسود ومطبوع عليها المربعات بالشمع وبالتالي التلامس الدقيق ما بين الابره اللي هي المحماه وما بين الورقه بيسيح الشمع في ارسم باللون الاسود اللي هو الويفز المطلوبة طيب هنا عاوزين نفهم احنا ليه بنسجل على ورقه بانية؟ الفكرة ان احنا بنسجل الفولتج بتاع الموجات فيرسس التايم يعني الشدة في مواجهة المدة ورقة الاس جي بتتكون مربعات كبيرة اللي أنا نسمها هنا بلون اسود كل مربع كبير بلون اسود بينقاسب الى خمس مربعات صغيرة بالعرض وخمس مربعات صغيرة بالطول الطول الحقيقي لهذه المربعات هو واحد ملي متر طيب هنا بقى مهم بقوي تحفظ الحاجات الهالك دي أنا هاخد المربع الصغير وهكبره هنا لو قلنا في الأصل 1 ميلي باتر فلو كان ال ال ال كل 1 ميلي كل مربع صغير بيمثل 0.1 ميلي فولت يعني لو عندك جاب في الامتحان ويف ارتفاعها 10 مربعات صغيرة يبقى عشرة في 1 من 10 فولت يبقى تقول أن الموجة دي قوتها 1 ميلي فولت طيب والورقة دي بتمشي الجهاز المصنع بحيث يخرج 1500 سمول سكوير بر منت والرقم ده تحفظه انه هنجبه لك في مسائل حساب الهارد تريد انت لازم تبقى حافظ الرقم مش هندهولك انه الجهاز بيطلع 1500 مربع صغير في الديئة وعليه في الثانية يطلع كام الديئة فيها ستين ثانية يبقى 1500 على ستين يبقى بيطلع خمسة وعشرين سمول سكوير بر ساكد وعليه كل ثانية فيها خمسة مربع صغير طب الثانية ألف ميلي ساكند يبقى مدة المربع الصغير ألف على خمس الرقم ده كمان تتحفظه سام يبقى أربعين ميلي ساكند أو أو بوينت أو فور ساكند بس الرقم الأهم أربعين ميلي ساكند يبقى لو ويف لقيتها واخدها مربعين صغيرين يبقى مدتها أربعين في اتنين تبقى تمانين ميلي ساكنز. يبقى في الاسي جي بنسجل ليه على مربعات لان احنا بنسجل الشدة في مواجهة المدة الفولتج في مواجهة الديوريشن المربع صغير ب 0.1 ميلي فولتز في الشدة وبيبقى 40 ميلي ساكنز في المدة ما تنساش عندنا 1500 مربع صغير في الديع ياتفدنا نيجي الرولز بتاعة قياس الاسي جي عندنا اربعة رولز سهلة جدا لما نسجل الشده في مواجهه المدة 100% الشدة الشده دايركتلي بروبورشنال مع كتله النسيج وعليه اتوقع ان كهربه الفنتكل تبقى اقوى من كهربه الاتريام طب ثاني حاجه الديوريشن 100% الديوريشن او التايم كلنا يعلم انه بيتناسب عكسي مع السرعه يعني كل ما السرعه زادت المده بتقل يبقى الديوريشن او التايم از انفرس بروبورشن تو وعليه برغم ان الفينتكل اكبر من الاتريا لكن زمن الديبلوزيشا متاعه قليل جدا وكلنا عارفين ليه لان احنا الديبلوزيشا متاع الفينتكل بيتم على البركنجي سيستم اللي هو بري فاست بتوصل السرعة الحد اربعة متر بير ساكد نيجي تالت قاعدة في قواعد الاربعة اللي هي البولاريتي يعني امتى الويف تطلع لفوق وإمتى تطلع نيجاتيب لتحت القاعدة لازم تحفظها وهي قاعدة جميلة جداً إن الديبولاريزيشن وهو الكهرباء الأهم في الهارت لأنه هو ده اللي بشغل القلب. لما لما ال ال ال قلنا كل سنسف جالفانوميتر أو كل جالفانوميتر عنده تو الكتروت واحد واحد نيجاتيب لو الويلف ديبولاريزيشن إز ديريكت تورد بوزيتيب الكتروت في جالفانوميتر هترسم بوزيتيب ديفليكشن يعني اب ووردز بينما لو رايحه ناحيه النيجاتيف الكترود هترسم نيجاتيف ديفليكشن او داون ووردز يبقى سهله جدا البوزيتيف لو رحنا Positive الكترود بندي بوزيتيف ويف لو رحنا النيجاتيف بندي نيجاتيف طب هنا في نقطه مهمه جدا انت تفتكر احنا بنحب الرسومات تبقى لفوق ولا لتحت واحد طبعا هيقول لي بنحبها معدوله مش مقلوبه ما احنا بنوضى بوضع الالكتروز بتوع الجالفانوميتر احنا عارفين ان اتجاه الكهرباء في القلب بيبقى To the left and downwards اهو ان هذه الاس انود موجودة في الرايت ابر بارتو في الهارت تبقى اتجاه الدعام بتاع الديبلاريزيشن في القلب بيبقى To the left and downwards اهو يبقى تملي اقول لك حاجة بقيت الطلبة تحفظ انتو هتكون فاهمين لما يقول لك في 2 الكترودز اختار مين البوزيتيف ومين النيجاتيف الكهرباء رايحه تو دا ليفت يبقى تملي نختار الليفت والبوزيتيف اند داونوردز اما لو كان الاختيار بين, الاختيار بين واحد فوق وتحت يبقى اللي داونوردز والبوزيتيف الكهرباء رايحه تو دا ليفت اند داونوردز تملي الليفت الاختيار بالليفت والليفت فوق تحت نختار اللي تحت هو البوزيتيف عشان تطلع الكهرباء بوزيتيف ديفليكشن طبعا الريبولاريزيشن عكس قاعدة الديبولاريزيشن قاعدة الديبولاريزيشن اذكرك فيها بسرعة لما نروح للبوستف تطلع بوستف ويف والعكس بالعكس طيب رابع نقطة اللي هي الفيكتور احنا في حقيقة الامر ما بنسجلش سينجل اكشن بوتينشل يعني نافر القديل الاتريب هو وطالع منه كذا اكشن بوتينشل احنا بنسجل المحصلة الصم بتاع الاكشن بوتينشل اللي هو نسميه فيكتور يبقى الفيكتور هو سم اوف الكتريكال اكتيفيتي حقيقه الامر لطالب اسك احنا ما بنسجلش الفيكتور تعال نشوف امال بنسجل ايه نشوف مع بعض احنا ايه نوع التسجيل اللي احنا بنسجله هنلاحظ اجي ان احنا لا نسجل الفيكتور انما احنا بنسجل اللي وصلنا من الفيكتور عند الليد أهيه. يعني لنفرض ده الليد اللي هو باللون لسوده هو وده اتجاه الكهرباء اللي هو الفيكتور احنا بنسجل ما يصلنا من الفيكتور عند الليد يبقى بنسميه الكمبوننت في ده فيكتور علمونا وإحنا في سنوي تحليل القوة بطريقة سهلة جدا فقالوا لنا اي قوة عاوز تحليلها عند هذا الوضع الليد ده يبقى تسقط عمودين يبقى إذن لطالب زكيه يبقى أحسن ليد يسجل الفيكتور هو الليد اللي هو بلوليسود الموازي الفيكتور لأن في الحالة دي لما تسقط عمودين هيبقى طول الكومبوننت هو نفسه قوة الفيكتور بينما بنفس الطريقة أسوأ تسجيل لما يبقى الليد متعامد على الفيكتور لما تسخط عبودين هيبقى في الحالة دي زيرو وطبعا يبقى أحسن لما حاجة لما يبقى موازي للليد الكهرباء موازية للليد اللي هو الفيكتور أسوأ حاجة ما تبقى متعامدة على الليد وطبعا لما تبقى ميلة يبقى ده اللي هو ما بينهم يبقى دي القواعد الأربعة في قياس الـ ECG نيجي بقى ما هو الفيكتور؟ ناخد مع بعض يبقى الفيكتور is an arrow الفيكتور is an arrow represents the sum of electrical activity يبقى الفيكتور عبارة عن سهم بيمثل محصلة الالكترية وأي سهم له طول بنحرص ان الطول يبقى متناسب مع قوة الكهرباء واتجاه مساوي أو مطابق للاتجاه الكهرباء يبقى هذا السهم عندنا حاجتين نلاحظهم فيه في ان طوله يتناسب مع الكهرباء واتجاهه هو اتجاه الكهرباء طب ايه هو الميل الكتريكال فيكتور هو سام اوف فيكتورز طيب في جدا احنا عندنا الهارت عباره عن اتريا وفنتيكلز فال اتريال ديپولارزيشن محصله بوث اتريا بيبقى عندها فيكتور واحد بس اهو وان فيكتور دايركتد زي ما قلنا جاي من اس انود يبقى دايركتد تو ذا ليفت اند داون ووردس بينما الفينتريكولار ديپولارزيشن بيبقى عندنا 3 فيكتورز تبقى حافظهم صم اول حته في تو فينتريكلز بتكهرب اللي هي السبتم عن طريق سبتال برانش وده بيبقى اتجاهه احفظ فروم ليفت تو انما المين ديپولارزيشن المين فيكتور اوف في ديپولارزيشن اوف هو ده هو اللي بيبقى متاجه Downwards and to the left لان احنا قلنا الكهرباء تمشي من عند The base of the venticles رايحة ناحية وبعد ما توصل الابيكس بتطلع تاني تبقى Reflected على الاترال والد فده الفيكتور التاني بيبقى Directed upwards and to the left واحد انا بقول لي ليه to the left لان احنا طبعا الكهرباء بتبقى معظامها بتاعة الفنتكل فيما عدا اول Wave bteba rahel el left len el times a stick as the right ventricle so we have three vectors in the ventricle yebqa awel wahed howa fel left or right bta' septum el and downwards w ba'deen talet wahed howa rayeh of the heart and to the left tayeb ahsan lead da most typical lead el howa ونحن متفقين أن يكون البوستف إلكتروت تحت فتعال نشوف في هذه الحالة نستقبل الـ P بتاعت الإتريا والمين ديبولارزيشن بتاع الـ على البوستف إلكتروت فتديني بوستف P اللي هي تمثل الـ ATRIAL DEPOLARIZATION وبوستف اللي هي تمثل الـ VENTRICULAR DEPOLARIZATION بينما الـ 2 أخرى فيكتورز ماشين واحده تو ذا رايت اللي هي بتاعه السبتم يبقى عكس يبقى رايحه كانها للنيجاتيف الكترود اهي فتطلع نيجاتيف كيو والاس رايحه اب ووردس برده للنيجاتيف الكترود فتطلع نيجاتيف اس يبقى فهمت ليه الكيو ار اس كومبلكس بتطلع بوزيتيف ديفليكشن اللي هي الار لانها رايحه ناحيه البوزيتيف الكترود بينما الكيو والاس رايحين ناحيه النيجاتيف الكترود هيطلعوا نيجاتيف في واحد فقط وده سؤال مهم جدا في الاي سي جي بيبقى بالعكس البوست في الالكتروض فوق فوق والنيجاتيف الالكتروض تحت اللي هو الاي في ار وعليه لو سجلت الأربعة فيكتروز بتاع الايتريا والثلاثة بتوقع الفينكلز في الاي في ار بتطلع الاي سي جي زي ما انت شايف مقلوبة هوا تبقى فاهم ليه الروال امتى يطلع بوستيف وامتى يطلع نيجاتيف طيب نيجي بعد كده نبتدي بقى الاكشوال ريكوردنج واتس ليد قلنا ان احنا بنسجل الكهرباء بسنسيف واي جلفانومتر عنده تو الكترودز واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف اي وضع للتو يسموه ليه ما هو الليد هو البوزيشن اوف ذا الرسمه اللي هاتانته من هاذي من هذا البوزيشن نسميها برضه ليد يبقى ليد هو الاكتوال ريكوردنج يوجد تعريفان للليد هو البوزيشن او هو ريكوردنج اللي بيطلع من هذا البوزيشن وقلنا ان احنا عندنا بنصور الهارت في الكلاسيكال اي جي من 12 وضع عندنا 12 ليد وعشان للتسهيل قلنا بيطلع من الجهاز الاي سي جي اربع اسلاك اسف تين إلكتروز أربعة بنوديهم للفور ليمز وستة بنحطهم على الهارت على التشاست ولا تنسى ان بتاع الرايت ليج right بيبقى إيرتين يعني حقيقة الأمر حين نستخدم تسعة بس الليدز بتنقسم بطريقتين حسب السايت أوف ذا إلكتروز دي سهلة جدا لو انت بتقيس فرق الجهد ما بين الإلكتروز اللي محطوطة على الليم يبقى نسمي ده ليم وعندنا ستة لينبليدز لينبليد 1 و 2 و 3 و الابي ار و الابي اف و الابي ار لكن لو انت بتقيس فرق الجهد ما بين الاسلاك اللي موجودة على تشيست اللي هما الستة يبقى نسمي ده تشيست لينبليدز وعندنا من اول في وان لحد في سيكس يبقى التأسيمة حسب السايد سهلة جدا نيجي حسب الطايبو اليكترونز احنا قلناها في الاول ان الاول التوق... 2 عنده 2 الكترود لو ال 2 الكترودز بي اكسبلور كهربا عندهم كهربا يعني الاثنين اكسبلورينج يبقى فرق الجهد هيتحدد بكليهما لو واحد 9 والثاني 4 يبقى فرق جهد 5 يبقى هما الاثنين شارك في فرق الجهد يبقى فرق الجهد بيتحدد بال2 بولز, بولز عشان كده يسموها باي بولر 2 يبقى باي باي بولر نيدز وقلنا دول 3 بس من الاثناشر اللي يدزل عندنا لان احنا بنحب نقيس الكهرباء عند لوقت واحدة بس عشان نماثل شوية فكرة المونوفيزيك في النيرف عند الباصل فبنخلي الكهرباء منهم انديفرنت يعني الكهرباء عنده مقدارها سفر اهو ده الانديفرنت واحد بس هو اللي بيبقى اكسبلورين وده البصل الالكتروني بقى الاكسبلورين في الحالة دي والنيجاتيف هو الانديفرنت ده سؤال في امسكو مهم جدا يبقى لما يبقى فيه بواحد سفر يبقى هو ده النيجاتيف والبوصل يبقى هو اللي بيكسبلور فلو مثلا الكهرباء هنا ستة وهنا سفر يبقى فرق الجهدي ستة هنا تسعة وهنا سفر يبقى فرق جهدي تسعة يبقى كأن فرق الجهدي بيتحدى بواحد بس بواهم بول اللي هو الاكسبلورينج اللي هو البوصلف فعشان كده سموها يوني بولار ليت ودول تلاتة بينما الباي بولار عندنا قلنا اليوني بولار تسعة ليدز والبي بولار ليدز نبتدي بقى تلات مجموعات من الليدز اللي بنسجلهم في الاسي جي الاول انتوفين اللي هو الراجل اللي خاد جائزة نوبل ال في الاسي جي هو اللي فعلا صمم الاسي جي انا بتصور انه قاعد قصوات جسم الانسان مش عارف يحط التوء الكتروز بتوء الجالفانوميتر فين لحد ما جات له فكرة رائعة أن نلاحظ أن مركز القلب يبعد أبعاب متساوية من ثلاث نقاط اللي هم إيه بقى ال الرايط شولدر الليفت شولدر والسامفرس بيوبز فقال بدل ما نبتدي بأي نقاط عشوائية ما الثلاث نقاط دي لها شكل جميل نبتدي بها ويسمى هذا المثلث انتوفينس تريانجل بعد كده لكن عشان نحط الإلكتروز بتوع الجالفانومتر على الـ two shoulder والـ هذا يستنزل من المريض يبقى عريان وليه حاجة مش مستحبة ففكر فكرة ما اطلخبطش الفكرة الاساسية ابدا ان بدل ما نحط الالكترود على الـ right shoulder على الـ right arm وبدل ما نحطه على الـ left shoulder على الليفت left arm وبدل ما نحطه على الـ symphys pubis نخطه على الـ left leg أو left لأنه قلنا إن الرايت أهوب نستخدمه فور إيرثي واحد يقولي تبدأ من أخبطش الفكرة الأساسية ان الظهارت بيبعد أبعاد متساوية من الثلاث نقاب بتوعين توفين سترانجي لأقول له لأ ليه بص معايا قادي الجالفانوميتر هو مش أي جالفانوميتر هو الإلكتروض عبارة عنه عبارة عن سلك فاعتبر الدراع او الرجل هي بقية السلك بتاع الجالفانوميتر يعني وانت حاطت على المعصم الأيصر بيبقى كانك حاطط على الكتف الشمال لان الدراع شغاله زي بقيه السلك بتاع الجلفانومتر ف نقل الالكترودز من الليفت شولدر للرايت اللي الليفت شولدر للرايت arm ومن السيمفيس بيوبيز الليفت ما غيرتش القاعده الاساسيه ان الهارت بيبعد ابعاد متساويه من 3 بوينتس اللي هم الانتوفينز تراينجل فالنقط دي ليها فكره جميله جدا ففكر انتوفن انه يبتدي الليدز نبتدي منين بقى نحط التو الالكتروز على كل واحد على نقطة من نقطتين انتوفن ستريانجل طب نبتدي بمين فكر معايا الاول قبل ما قولها انا عاوز اقول لكم حاجة مهمة للزملاء الاصغر سنة ان احنا لما بنحط الالكتروز بنحطها مش مش على بوني برومننس ولا على مصل بالك على مصل جانبا لان المصل عندها كهرباء ففي حالة الزراعين بنحطها على المعصم الايصر والمعصم الايمن في حالة فوت بنحطها فوق الميديا الماليوس يعني في نهاية الكاف مصل على الميديا الماليوس وطبع احنا قلنا الرابعة دي ما فاش كهرباء دي شغالة ايرثين فكر معايا نبتدي من اين في احنا قلنا الالالال أهم اهم من الرجلين 100% لان قلت انه احنا ايه الفرق اللي بيننا وبين الانيملز ان الانيملز بتستخدم الاربع اقدام في البروبالشنز للدفع انما احنا بنستخدم اثنين بس رجلين واختزلنا اثنين صنعنا بيهم الحضاره فسموهم حتى الاورجانس مانيبوليشن يبقى 100% بنخلص من القصه دي ان الذراعين أهم من القدمين وبالتالي نبتدي بالذراعين يبقى ليد وان يوعى تنساها الحاجة الأهم ما بين رايت ار وليفت ار ليد تو لازم اخد ايد مع دراعه هبتدي بقانهي ايدي اخدها مع ايد مع رجلي طبعا الواحد يقولي طبعا هبتدي باليمين لان حتى لوحد لما بيثني على واحد بيقوله انت دراعي يمين فليد تو ما بين الدراع يمين والرجل الشمالي انا عارف في الفيديو بتطلع بالعكس بس هذه اللي فيها الساعة دي هي الشمال. خلاص لي 3 ما بين الليفت arm والليفت لج يبقى سهله جدا الذراعين ليد 1 تاخد اليمين مع الرجل الشمال ليد 2 الشمال مع الشمال يبقى لي 3 طيب هنا بقى هت... لازم تجاوب 3 اسئله هل هو ليمب ليد هل هو باي بولر ولا يونيبولر ومين البوستو الكترود الاجابه سهله جدا احنا حاطين الاسلاك على الليمب يبقى ده ليمب ليد هنا في كهرباء وهنا في كهرباء او هنا في كهرباء وهنا في كهرباء كهربا كهربا يبقى ده باي بولر كل الطلبه هتحفظ حضراتكم مش هتحفظوا احنا عارفين الاتجاه العام للكهرباء بيبقى جاي تو ذا ليفت في لييد 1 لما اقول يبقى تملي اختار ناحيه الشمال او داون وورد هو البوزيتيف ففي لييد 1 يبقى الليفت ارب هي البوزيتيف في باي بولر ليم ليدز وعرفنا مين البوزيتيف فيهم ودول اول 3 ويسموهم الستاندر باي ليدز طيب ننتقل للي بعدهم ان احنا عاوزين الاحسن من الباي بولر نعمل يونيبولر ليدز اللي هي قلنا يعني ادي جلفانومتر أن One-Electrode One-Pool يبقى الكهرباء عنده 0 يبقى مش فارق وإلكترود واحد بس اللي بيسلح الكهرباء اللي هو نسميه Exploring وقولنا هنا سهله جدا هنا بقى the indirect one negative electrode في التسعة اللي جايين في التسعة اللي جايين كلهم بوزوف ما فهيش لغبطة ال exploring one positive والindifferent هو ال negative المشكلة اللي قابلت in tovenes إن مفيش ولا لقى في الجس عندها الكهرباء 0 عشان تعمل اندفرن ولكن انتوفن النقطة دي الجهاز بيوضبها ان في قانون في كلية هندسة اسمه انتوفنزلو بيقول ان لو في مصدر للكهرباء في حالتنا هو القلب اللي هو في نص المسلس ده وصلت الثلاث نقاط اللي بعودوا عنه ابعاب متساوية اللي هو قلنا الليفت شولدر والرايت شولدر والسينفيس بيوبس بنقطة لازم الكهرباء دي تبقى عندها مساوية 0 ولو عاوز لها إثبات ارجع للمحاضرات الأساسية يبقى منين بنحصل على النقطة اللي نحط عليها الجهاز بيحط عليها الالكترول اللي هي 0 الجهاز بيوضب النقطة دي ان الجهاز بداخله بيوصل الثلاث أسلاك بتوع الريت آرم والليفت آرم والليفت فوت بنقطة جوه الجهاز مقدرها 0 إذا الفرق جوده يتحدد بالإلكترود الثاني اللي هو البوستر الكترود اللي هو الوحيد الاكسپلورينج لو حطيت هذا الاكسپلورينج الكترود على الليمب يبقى ده يوني لو حطيته على التشست او استخدمت الاسلاك بتاعه التشست يبقى يوني هنا في نقطه دي احب في عجاله انه طبعا القلب مركز القلب مش بالظبط على ابعاد متساويه من الثلاث نقاط دي فقانون انتوفي الهندسي ما ينطبقش بالزبط على الهومان بينكس عشان كده ممكن يبقى هناك كهربا مستفر يبقى في كهربا ضعيفة شوية ده بيفصر لي ليه هم ما حطوا ريزيستم مقدارها اوم عشان يقتلوا الكهربا ويدمنوا ان وان الكترون من الجالفانوميتر يبقى فعلا عنده سفر دي اول نقطة لازم نعرفها طيب الاكسبلورينج الكترون لو الجالفانوميتر اختار التلت اسلاك اللي على ثري ليمس لانه قلنا ليه الرابع ده ايرثي يبقى دايني بولار لين بليد لو اختار سلك من اللي على تشيست يبقى يبقى يبولار تشيست ليد تاني نقطة احب اقولها اللطيفة قوي ان في لغة الاسي جي وهي لغة سهلة جدا قلنا الال بترمز للليفت ارب والار بترمز للريت ارب والاف بترمز للليفت فوت طيب يونيبولر اللي بيارموز ليه هو حرف الفي واحد يقول لي بس كلمة يونيبولر مفهاش حرف في جابوها منين اقول لك هو ازاي عملنا اليونيبولر ليدز وصلنا تلات نقاب بتوع الانتوفيدز ترينجل بنقطة فتبقى سفر طب ما التلات نقاب بتوع الانتوفيدز اهو تخيلي ما ده زي حرف الايه بقى زي حرف الفي عشان كده حرف الفي في ليد معناها يونيبولر ليد تبقى فعهمها ليه زمان كانوا في حاجه اسمها يوني بولر لين لو حطينا الكترود على ال ال يبقى في ال لو حطينا الاكسبلورنج على الار والثاني على الثلاثه يبقى في ار لو حطينا الاكسبلورنج على الاف والثاني على الثلاثه يبقى يسموها في اف بطلوا هذا القياس اللي هو والنهارده الدنيا ات اتغيرت وبقينا نعمل بدل يونيبولر لينبليد بأننا نعمل حاجة اسمها أوبمنتد يونيبولر لينبليد يعني لينبليد مقوى إزاي لحظوا تعالى أقارن ال VL الأديم اللي هو يونيبولر L بال AVL اللي هو الأوبمنتد يونيبولر L فيه فرقين طبعا هنا اللغة ال ECG سهلة جدا ومعبرة جدا L يعني الإلكتروض محطوط على ال L وهذا البوستف V يعني الثاني محطوط على الثلاثه اللي هي قيمتهم سفر انما في الاوجمنتيد اليو بولر ليدز لاحظوا ان لو حطينا الـ على ال في الاي في ال عادي يبقى هنا زي هنا بس حطينا الثاني اللي هو الانديفرال مش على محصله الثلاثه على محصله الاثنين اللي فاضلين بس اللي هم الار والاف حتى انت شفتني ارسمه اهو واسقطت اللي موجود على ال فلاحظنا ولها إثبات هنداسي برضو بس ليش عليك إنها يطلع نفس الرسمة نفس الـ voltage difference بس أكبر 50% يعني مرة ونص AVL أقوى من VL مرة ونص وعشكيا سموها Augmented يعني مقوى يبقى دول الفرقين بين لما يسألك ما بين VL والAVL أو VR والAVR ان هنا نقطة في مواجهة ثلاثة هنا نقطة في مواجهة اثنين وإن الرسمة مكبرة مره ونص وبالتالي بقى عندي 3 تنواع من leads AVR بنحط الـ على الر والـ اللي هو الـ على الاثنين الفضلين AVL بنحط الـ exploring الـ post على ال والتاني على الاثنين الفضلين AVF بنحط الـ exploring اللي هو الـ post على الـ f والتاني الـ على الاثنين الفضلين اللي هما الـ R... الـ الـ الـ والـ R طيب ننتقل لل يونيبولر تشيسليدز هنا بعده تيبيكال يونيبولر يعني اللي هي من في وان دي بي سيكس فيه شوف لغة الاسي جي سهلة جدا يبقى في الاكتروض اللي هو الانديفران اللي هو النيجاتيف الجهاز موصل الثلاث نقاب ببعض اللي هم اللي هم الار والال والاف بنقطة بواه مقدرها سفر فيه مقابل مين بقى سلك من الاسلاك السته اللي احنا اوريدي حطيناهم على التشست اللي هم من V1 ل V6 وهنا بقول النيرسز عارفه اماكن الحاجات دي فعيب قوي ان الطبيب يبقى مش عارفها الاي سي جي ده لازم يبقى عارفينه طالب ذكي قال لي مفكر هل نحط 3 على اليمين و على الشمال لا قال لي الهارت معظمه ناحيه الشمال يبقى نحط واحد بس ناحيه اليمين اللي هو ال V1 انما من اول الـ V2 لحد الـ V6 يبقوا ناحية الـ Left لأن الـ Heart Atter To The بحفظهم لكم بطريقة جميلة وسهلة جدا هقسم الـ, الـ, الـ V1 لـ V6 لتالب مجموعات أول مجموعة هنحفظ V1 و 2 هما الاثنين في, الفورث سبيس الفورث سبيس. في الـ Fourth Space Parasternal يعني لازئين في الـ Sterna وما الفرق ما بين V1 و V2 أن V1 هو الوحيد إلى ناحية الـ Right 2 ناحية اللفت فورث انتركوستال سبيس طيب هناخد اربعة وخمسة وستة نحفظهم مع بعض نبتدي باربعة هننزل سبيس ننزل في الفيفت انتركوستال سبيس فين بالضبط عند الميت الكلافيكولور لاين في نص الكلافيك اما في خمسة و ستة نحطهم على نفس اللاين بتاع في 4 بس في خمسة هتبقى عند الانتيرو اجزلري لاين وفي ستة هتبقى عند الميد اجزلري لاين يبقى عندي في تلاتة في تلاتة دي بقى تبقى ما بين في تو وفي اربعة غالبا هتبقى عريب ما بين الفورث والفيفث انتركوستال سبيس يبقى دالي نيكولا تشاستيدز واحد قال لي طب حفظهم لنا بسرعة تعالوا بسرعة جدا ان احنا في الكلاسيكال اي سي جي عندنا 12 ليم بليدز 6 ليم بليدز و6 تشيست 3 منهم باي بولر ليمب و unipolar. 3 يونيبولر ليم و6 يونيبولر تشيست وانا بقولها بطريقه لا تنسى اوعى تنسى فكره القياس بتاعه الانتوفنس تراينجل اللي هو الثلاث نقط فلو خدنا نقطه مع نقطه من الانتوفنس يبقى ده الباي بولر ليم فلو خدت الرايت Shoulder أو Right Arm مع Lift Arm إذا ده Lead 1 طب لو خدت الدراع اليمن مع الرجل الشمال يبقى ده Lead 2 لو خدت الدراع الشمال مع الرجل الشمال يبقى ده Lead 3 يبقى هنا تاخد نقطة مع نقطة من المثلث وقلنا مين الـ Postive Electronic وعتنسى تمالي الي to يبقى هو الـ Postive واللي Downers يبقى هو الـ لما نيجي الاوجمنتيد يوني هنا هناخد نقطه مع نقطتين في المثلث نقطه مع نقطتين النقطه هي ده هو ده البوزيتيف والنقطتين ده اللي هو عليه النيجاتيف الكترود والأسامي معبره جدا اي في ركز في الحرف الاخير ال يبقى الاكسبلورنج البوزيتيف على ال والتاني على الاثنين اللي فاضلين ار و يبقى على الار والتاني على ال والاف اي يبقى الاكسلورينج على ال F والتاني على ال R وال L أما اليونيبولر تشيس ليدز فده تيبيكال يونيبولر ويسموها بري كورد قدام القلب هنا بقى بتاخد نقطة معها ثلاثة يبقى شوف طريقة رطيفة ازاي لو خدت نقطة مع نقطة يبقى بيبولر ليم ليدز من المسلس خدت نقطة مع نقطة اللي فضلين في المسلس يبقى اوجمنتي اليونيبولر ليم خدت نقطة على التشيست هنا بقى مش نقطة في المسلس نقطة من النقاط الستة اللي على التشيست مع الثلاثة نقطة بتوع الانتوفنز يبقى دائل يبقى دائل يبقى او البركورد من V1 لV6 ولا تنسى ان V1 و V2 هما اللي تنفل في الفرس انتركوستال سبيس باراستيرل الفرق ان V1 رايت right و V2 ليفت في 4 وخمسة وستة V4 هننزل سبيس هتبقى في الفيفت انتركوستال سبيس في الميت كلا في V6 هتبقى في الانتيرو اجزلري في فايف هتبقى في الميد اجزلري كلهم على الهوريجونتال لايم بتاع في 4 في ثلاثة ما بين في تو و في فور اخر او رهلك بسرعة جدا يبقى لو خدت نقطة مع نقطة دي الدراعين يبقى ليد وان الدراع اليمن اهم مع الرجل الشمال ليد تو الدراع الشمال مع الرجل الشمال يبقى ليد ثري ده باي بولار ليم ليدز ولازم تقول اللي ناحية الليفت او لتحت هو ده اللي يبقى بوزيتيف لما يبقى عندك تو اكسبلورينج نس اقول مين بوز ومين نيجاتيف انما في اللي جايين هناخد نقطه مع نقطتين يبقى ده الاجمنتيد يوني بولر جيميد حسب النقطه لوحدها تبقى دي ايدي اليمين تبقى اي في ار لو الشمال يبقى اي في ال الرجل مع الاثنين يبقى اي في اف وهنا اللي بوزيتيف هو اللي لوحده اللي هو الاكسبلورينج الكترود اما في تشيست اي بتاخد الثلاث نقط دول ده تيبيكال يوني في ماجهة سلكم الستة اللي على التشاست بنبتدي الوحيد لناحق اليمين اللي هو V1 و 2 في الفورث انتركوستر الاسباس باراسترنال واحدة رايت واحدة ليفت وبعدين بتنزل أربعة وخمسة وستة في الفيفت سبيس أربعة في الفيفت سبيس و وستة في الوريزون طلعين بتاعهم واحدة في الميت كلا بيكور انثيرو اجزيلاري انميت اجزيلاري V3 اللي هي ما بين في 1 و 2 طيب تعال بقى نشوف حاجة اخيرة عندنا نقاط مهمة جدا في الأسئلة في حاجة اسمها احنا ليه بنرسم وبنسجل من 12 ليب مختلف ايه الفكرة ان احنا اتش ليد ريكورد the electrical activity from different angle زي ما تكون بتصور واحد وعاوز تجيب الابنوربانيتي في وش وما ينفعش صورة واحدة لانك لو صورت الناحش اليمين يبقى ما شفتش أبنورمالتي الشمال فانت بتصور صور من اتجاهات متعددة عشان تقدر تعرف الأبنورمال وبالعكس من الليد لما تلاقي فيه أبنورمالته معانا تعرف أني حتة في القلب هي اللي بايزة يبقى بنصور عشان نشوف ده الفكرة طب تعالى نشوف بقى كل الليد في الاثناشر بيجيب لي أنهي فيكتور الفيكتور اللي ماشي في أنهي زاوية أحسن عشان نفهم دي عندي حاجة اسمها Axial and Hex Axial Refront System نبتدي بالأجزال الاول عشان تفهم اذكرك من سهلين جدا افتكر الانتوفينس تريانجل لان ده بيمثل التاتا ليدز ليد 1 وليد 2 وليد 3 وبعدين بص على الدائرة دي مهمة قوي هتسهلك الامر جدا زي المنقلة هو احنا هنا سفر طيب كده بقنا 90 درجة وفوق 90 درجه بس تحت بنكتبها بلس 90 وفوق ماينس 90 وما تسالنيش ليه تحت بلس وفوق ماينس لان احنا قلنا الالكترود اللي تحت بيبقى بوزيتيف لان الكهرباء رايحه لتحت بتبقى نيجاتيف وهنا ال180 طبعا ممكن تبقى بوزيتيف لو ماشيين كده وممكن تبقى نيجاتيف كده يبقى طب انا عاوز اشوف بقى ليد 1 ده بيقيس الكهرباء في انهي زاويه احسن سهله جدا حرك ليد 1 ده جيبه على مركز المثلث ليه مركز دايرة وشوف البوست في إلكترو بتاعه هلقابل أنهي زاوية تخيل لو حركت ليد وان لمركز المثلث اللي هو في نفس الوقت مركز دايرة هتلاقي البوست الإلكترو دا راح على زيرو يبقى إذن الليد وان أحسن تصوير يصوره لفكتور رايح في اتجاه الزيرو طيب حرك ليد 2 حتى نعمل لك الألوان مختلفة عشان تفهم حرك ليد 2 تخيل كده بحركه ناحية ال نقطة دي فحركوا كده اهي فلاقيت انه البوست في الكتروب بتاعه ده تحت احسن حاجة يصور لما يبقى الفيكتور ماشي عند بلاس 60 وعلى فكرة ده الاتجاه الاساسي للديبو في الهارت وده ليفت ان دولز عشان كده ليد 2 هو المست تيبيكال ليد احسن ليد نتفرج فيه على الاس جي طب ليد 3 حركوا كده هاتوا عند مركز المسلس هتلاقي انه هو باللون السود اهو هتلاقي انه احسن حاجة لما يبقى اتجاه الكهرباء في القلب رايحة هنا قلنا سفر زائد تسعين يبقى هنا زائد مئة وعشرين يبقى دول الاحسل سيستم ليد 1 احسن حاجة عند زيرو لما يبقى الكهرباء ماشية كده زيرو ليد 2 وده المستيبكال لما الكهرباء تبقى الكهرباء تبقى ليد عن 3 عند بلاس سيستي ليد 3 عند بلاس 120 وايه وعا تنسى بقولها بطريقة سهلة ان طلبها تحفظها يبقى تمالي الفرق ستين زيرو في الاحسل سيستم زيرو بلاستين بلاس مي ماشين زيرو سي تي ماشين اوعوا تنسوا اسئله جدا ثاني نقطه امال الهكس اكسل سيستم يعني بالاضافه للثلاثه دول اللي هو الازرق والاحمر والاسود هنشوف الاي في ال والاي في ار احسن حاجه عند انهي زاويه هي باينه في المثلث ان الاي في اف تحت هنا يبقى احسن حاجه يصورها لما الكهرباء رايحه عند زائد 90 اهو في الدائره دي زائد 90 او هنا زائد 90 انما الاي في يبقى رايحين كده يبقى عند ناقص ادم لفوق يبقى ناقص 30 والا في ار قلنا البوستل بتاعها فوق هنا يبقى عند ناقص 150 يبقى تحفظ ده صم يبقى احسن كهربا يقسها الا في اف اللو الفيكتور رايح ناحية زائد 90 والا في ال عند رأس المسلس الثاني ده اللي هو يبقى ناقص 30 اي في ار عند ناقص 150 ولو تجهلت الاشارات برضو عندي طريقة حلوة في الحفز الفرق 68 3090 150 30 زائد 67 30 زائد 150 يبقى هنا 0 60 120 وهنا 30 90 150 طيب إحنا عاوزين نعرف يبقى عرفنا المبليدز بتصور إيه أحسن حاجة طب الشيس ليدز تعالوا نبصوا مع بعض في 1 و V2 ده أحسن حاجة بيصوروا العيوب اللي في الهارت اللي موجودة في الفرانت خاصة على الرايد فينتكيل طيب في 3 و4 السبتوم اللي هو بيفصل الرايت فينتريكل عن الليفت فينتريكل طب في 5 و6 تعالى بص معايا اهي اوريها لك هنا احسن يبقى في 1 وفي 2 اهم هنا ده يجيبوا الفرونت وخصوصا الرايت فينتريكل وبعدين في 5 و6 هيجيبوا الليفت فينتريكل او الليفت لاتيرال وما بينهم في 3 و4 يجيبوا ال سيبطر يبقى سهلة جدا طيب هنا في سؤال جميل تاني قولك هل ممكن حاجة تاني تقيس الليفت فينتكل اللي اهميته في حاجة تاني تجيبي الليفت فينتكل غير في خمسة وفي ستة طبعا الـ AVL ووريك الرسمة مرة اخرى هو الـ AVL احنا رح يبقى ناحية الليفت يبقى الليفت فينتكل او الليفت لاترال احسن ليه تزبين ان في عيب ولان ده مهم جدا الـ LV هو اهم فينتكل باهم مرايه فينتكل يبقى في, في خمسة وفي ستة والـ AVL إنما فيه تلاتة واربعة يجيبه السيطة واحد واثنين يجيبه الفرانتال أو رايد فانتكل ولا تنسى الأجزل سيستم فاكرينها زيرو ستسعين مئة وعشرين والهيكس أجزل لما تحط معهم الثلاثة التانيين أشوف رؤوس المسلس موجودة فيه ناقص ثلاثين ناقص مئة زائد تسعين ولا تنسى هنا سفر يبقى اللي فوق بالبيناس لأنه ده نيجاتيب إلكترودو اللي تحت بيل فاضل حاجة طب إليم ليدز ايه الفرق بين الليم ليدز والتشيست ليدز الليم بتصور القلب احسن ما يكون في الفرونتال او الفيرتيكال بلين بينما التشيست ليدز بتصوره احسن حاجة في الاوريزونتال بلين ونشوفها معايا تاني تخيل لو انا كده وقفت بس مش هقدر يعني مشيت لحد الحائط فين المستوى اللي بيجمع التو ار اللي هو الفرونتال بلين لكن لو خدت دول في مستقى واحد من V1 لحد V6 اللي هي في الميت أجزيلاري هنا وقلنا خمسة اللي هو الأنتيرو أجزيلاري مين المستقى اللي بيجمع دول كلهم اللي هو الهوريزونتال بلاين يبقى اللمبليدز بتصور كهربط الهارت أحسن ما, ما أحسن ما يكون في الهوريزونتال بلاين إنما الهوريزونتال بلاينز ما يكون في الهوريزونتال بلاينز دي الأسئلة المهمة وأشكركم لحسن إنصاتكم وإلى ان نلتقي مجددا في محاضرة جديدة أستودعكم الله وشكرا